وجودك يا أرحم الراحمين إلهنا مولانا سيدنا خالقنا رازقنا نحن الضعفاء الفقراء إليك نحن المعترفون المقرون بذنوبنا وزلاتنا مسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك بتهال المذن بالذليل الله اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلىم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلىم أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وامهاتنا كما ربونا صغارا اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شأب مروحات اللهم افسح له في قبره مد بصره اللهم واجمعنا به في دار كرامتك ومن كان منهما حيا فاطل في عمره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 اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين ونفِّس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أغنِ فقيرهم اللهم اشفِ مريضهم اللهم أطعم جائعهم اللهم ارحم موتهم اللهم اجبر كسرهم اللهم تولى أمرهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وبارك له في صحته ووقته وعمله ويزه خيراً على ما قدم للإسلام والمسلمين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 ممن وفق لقيام ليلة القدر إيماناً واحتسابا إيماناً واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم إنا نعود بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم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 وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آله نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد